فَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ صَرَاهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَرْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيْتٍ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 وما تحمل من أنفا ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمره ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائر شرابه وهذا ملح أجاج أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواقر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وتخطر الشمس والقمر كل يجري لأجن مسمى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 وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعم الطنة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا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 إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا قلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخرت الذين كفروا فكيف كان ذكر ألم تر أن الله أنزل من السماء ما أنفأ خرجنا به فأخرجنا به ثماراً مختلفاً ألوانها ومن الجبال جُدَّةٌ بِضُوٌّ حُمرٌ مُختَلِفُ الْأَلْوَانُهَا وَغَرَابِ بُصُودٌ وَمِنَ الْنَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُختَلِفُ الْأَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءَ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 وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أو لم نعملكم ما يتذكر فيه من تذكر وجالكم النذير فذوق فذوق فما الظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور.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 بل أي يعد الضالون بعضهم بعضا إلا غورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا وَلَا إِنْ زَالَكَ إِنْ أَمْسَكَ هُوَ مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَنِيمًا غَفُورًا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونَنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا